وَهُو الذي خلَلَق السنواتِ والالأَوْضَ فيِي سَّةِ أيامهُ وَكَانَ عرشوه على الم إَبلوهكمْ لبل وَكمْ أيكُمْ أَحْسَنوا عَ ل وَل إقُلتَ إِكُمْ نذعثون من بعد النَوتِ لاَقولًا الذيينَ كَفَوا لا يبُولَّذين إن هذا إَِّا سِح مبين. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يَأْتِ بِهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهُ عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهِ لِعِبَادِهِ إِلَّا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 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ٱنَّ ٱذْهَبَ ٱلسَّيْءَةُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولا الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفكرون لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُم أَن أُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا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 وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي في الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ إِنَّهُ كَانَ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 ق نَحْمِ فيِيه مِن كلُلّ زَوجَن ف النَّينِ وَأَهلَكَ إللاا منَن سَبقَ عَلَهِ القول إِلَّا منَنْ سبَبقَ عَلَهِ القَو وَمنَن آمًا وَمَا آمنَ نَأَهُ إَِّا قَلي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 يا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَحْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر, وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة, ويزدكم قوة إلى قوتكم وَلَا تتولهم جرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين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 إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد مَا ما أرسلتمه إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ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 وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آبادنا وإننا لفي شك مما تبعونا إليه مريبا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 فَرُوحًا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنْ تَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَتْ مَتَّعْتُوهُ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَ أَيَّامٍ ذلك وعد غير مكلوم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 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرضع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا حَافِةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِ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 اَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هود.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 قال دينا فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وَأَنَّ الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءَ غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْقِدُ هَؤُلَاءِ لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم مِنْ قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم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 وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَالتَّحِيَرُ إِنَّا مُحْتَرُونَ وَلِلَّهِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ